الله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في ادله شرعيه عبادات الصبي وذكرنا ان هناك مجموعه من الادله الدليل الاول التمسك بالمطلقات نحو قوله أقم الصلاه وقوله صوم وقوله ولله على الناس حج البيت وامثال ذلك وذكرنا فيما سبق انه اشكل على التمسك بالمطلقات بان مقتضى حديث الرافع هو عدم شمولها للصبي وذلك بأحد تقريبين إما لأن مفاد حديث الرافع رفع قلم التشريع ومقتضاه أن الصبي مهملون أو أن المرفوع بحديث الرابع وإن كان هو الإلزام إلا أن الإلزام مجعول بسيط فإذا ارتفاع فليس ثمة طلب حتى يقال بشموله للصبي. وذكرنا بعض الإشكالات على هذا الجواب ولكن قد يقال بأن هناك مناقشتين يراد بهما دعم عدم الاستدلال بالمطلقات المناقشه الأولى ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الثالث من الموسوعة صفحة مئة واثنين وأربعين ومحصل هذه المناقشه انه بناء على مسلكنا اي مسلكه هو من ان الوجوب بحكم العقل وليس مجعولا شرعيا أن حديث الرافع لا يرفع الإلزام وبيان ذلك أن الإلزام بحسب مبنى قدس سره هو عنوان منتزع من مجموع أمرين وهما طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك فما يصدر من المولى هو طلب الفعل فإن تعقبه ترخيص انتزع العقل من المجموع النادب وإن لم يتعقبه ترخيص انتزع العقل من المجموع أي الجزء الوجودي والجزء العدمي وهو عدم الترخيص في التارك عنوان الوجوب. فبما ان الوجوب ليس مجعولا شرعيا فلا يناله حديث الرفع لان الرفع انما ينال ما هو المجعول من قبل الشارع وحيث ان الوجوب ليس بمجعول فلا يناله حديث الرفع فلا محال محط حديث الراف هو الجزء الأول الا وهو الطالب وإذا ارتفع الطالب بحديث الراف لم يبق شيء يعمل صبي حتى يستدل بالمطلقات على شرعية عباداته ولكن يلاحظ على ما أفيد أنه إما أن يدعى كما هو ظاهر كلماته ان المقصود بالقلم في حديث الرافع هو قلم التشريع فالمرفوع بحديث الرفع اصل التشريع ومقتضى ذلك ان الصبي كالحيوان مهمل في وعاء التشريع بلا حاجة إلى أن نقول أن الوجوب حكم عقلي وليس مجدولا شرعيا، حيث يكفينا في منع شمول المطلقات للصبي. بان المرفوع هو قلم التشريع بلا حاجه الى ضميمه وهي ان يقال ان الوجوب حكم عقلي لا يقبل الرافع وان قلنا بان المرفوع هو الالزام لا قلم التشريع بل قلم والمؤاخذة، فحين فحينئذ بناء على ذلك الالزام بناء على ذلك ان الالزام وان لم يكن مجعولا شرعيا وانما هو عنوان انتزاعي لكنه قابل للرفع برفع منشئ انتزاعه فلنفترض ان الالزامين بحسب مبناه عنوان انتزاعي لكن يمكن تصرف حديث الرفع فيه برفع منشئ انتزاعه وحيث إن من شاء الانتزاع مجموع أمرين وجوديين وهو الطلب وعدميين وهو عدم الترخيص في التارك ويكفي في رفع المجموع رفع أحد جزئي فيكفي في رفعي منشا الانتزاع تبديل الطرف العدمي بطرف وجوديين بان يعقب الطلاب ببيان عدم المؤاخذه وعدم العقوبه فدعوى ان حديث الرفع لا يرفع الوجوب لأنه منتزع عقلان غير مسموعة فإن الوجوب المنتزع ينال الرفع من شاء انتزاعه ومن أجزاء من شاء انتزاعه عدم الترخيص في التارك وببيان عدم المؤاخذة من خلال حديث الراف يرتفع أحد الجزئين من منشئ الانتزاع، فيرتفع الوجوب الذي هو عنوان انتزاعيون. فلأجل ذلك قلنا في الدرس السابق أنه بناء على مكان ولكن قدس سره يصح التمسك بالمطلقات لاثبات شنو شرعيه عبادات الصبي المناقشه الثانيه ذكرنا فيما سبق انه ان كان الوجوب مجعولا بسيطا هذا بناء على ان الوجوب مجعول وليس حكما عقليا ان كان الوجوب مجعولا بسيطا كما يراه سيدنا قدس سره وهو عباره عن ايقاع الفعل في ذمه المكلف فهو اذا رفع لا يبقى بعد طلب حتى يشمل الصبي وبناء على ان الوجوب مركب كما ذهب اليه السيد الاستاذ دام ظله من ان الوجوب عباره عن طلب الفعل مع الوعيد على الترك والنادب عباره عن طلب الفعل مع الوعد على الفعل فالوجوب قابل للرافعه بحيث إذا رفع يبقى أصل الطلاب فإنما يصح القول أنه بعد ارتفاع الوجوب لا يبقى طلاب بناء على أن الوجوب أمر بسيط كما هو مبنى سيدنا قدس سره لا بناء على أن الوجوب مركبون ولكن قد يناقش في هذا المطلب بأن يقال حتى على مبنى التركيب فإن النسبته بين الوجوب والندب نسبه الضدين فالوجوب طلب ووعيد والندب طلب ووعد فبما ان النسبه بينهما نسبه الضدين فرفع احدهما لا يثبت وجود الاخر فاذا ارتفع الوجوب بحديث الرافع فلا دليل على ان القائم مقامه شنو؟ هو النادب كي يقال بشمول المطلقات للصبي على نحو النادب اذ رفع الوعيد لا يثبت الوعد وبقاء اصل الطلب معلقا في الهواء مما لا معنى له لان الطلب جنس لا بد له من فصل مقومين فاما ان يكون المقوم له الوعيد فيكون وجوبا أو أن المقوم له الواعد فيكون ندبان وبالتالي فرفع الوجوب لا يثبت الندب فلا فرق حينئذ بين القول ببساطة الوجوب أو القول بتركيبه في ان حديث الرفع اذا جرى لا يبقى بعد جريانه شيء حتى يدعى شموله شنو للصبي ولكن هذه المناقشه انما تتم بناءان على أن الفرق بين الوجوب والندب بالوعيد والوعدي فرق ثبوتي وأما إذا قلنا كما قررنا في الأصول في مبحث الاوامر في حقيقة الحكم التكليفي وجوبا أو حرمتا أنه هناك فرق ثبوتي بين الحكمين وهناك فرق في عالم الصياغة والاعتبار فالفرق الثبوتي بينهما هو ان الطلب الناشئ عن ملاك لزومي فهو شنو وجوب والطلب غير الناشئ عن ملاك لزومي فهو شنو ندبي وبناء على هذه المقارنة بينهما ثبوتان يكون التقابل تقابل السلبي والإيجاب لأنه إن لم ينشأ الطلب عن ملاك لزومي فهو نجبون نعم في عالم الصياغه من اجل محركيه المخاطب نحو العمل اي من اجل ضمان عنصر المحركيه والفاعليه يكون الوجوب ذا عنصرين بحسب تعبير السيد الاستاذ دام ظله عنصر جوهري وهو البعث وعنصر شكلي بحسب تعبيره وهو الوعيد ويكون الندب ايضا عباره عن عنصرين جوهريين وهو الطلاب وشكلي وهو الوعد على الفعل فالوعد والوعيد فرق في مقام الصياغه من اجل ضمان محركيه المكلام لا فرق في مقام الثبوت وإلا فالفرق بينهما في مقام الثبوت بالسلب والإيجاب ومقتضى ذلك ان حديث الرافه اذا جرى فرفع دليل الوجوب ثبت مكانه اصل الطلب فاذا ثبت مكانه اصل الطلب فحيث لم يقم دليل على انه ناشئ عن ملاك لزومياً كان شنو نلبياً شاملاً للصبي. ما يخش من نعم نعم نعم نعم. ما يضل ما يخاف؟, من يخاف؟ ما يخاف؟ بالحكم الندب لا يخاف من شو اللي الصبي خاف؟ الصبي ما, ما, ما, ما يخاف؟ ما ما يخاف بعشر؟ هم نقول ما يخاف؟ الصبي هم ما يخاف؟ جناب الصحة. بزي. كلام في شمول المطلقات له وان عباداته شرعيه ام لا ما يخاف ما يخاف ما علاقه فتلخص من ذلك أن الاستدلال بالمطلقات على شرعيتي ذلك ان الاستدلال بالمطلقات على شرعيه عبادات الصبي كما ذهب اليه سيد المستمسك اعلى الله مقامه تام بناء على ان مفاد حديث الرفع رفع الإلزام وان الوجوب امر مركب إذا ارتفع الإلزام بقي أصل الطلاب وقد سبق البحث في ذلك الدليل الثاني التمسك بالأوامر الندبية كان الكلام في التمسك بالمطلقات, لا بالمطلقات الواجبات نحو أقم الصلاة نحو لله على الناس حج البيت والآن التمسك بالأوامر النجبية حيث ورد الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وورد الصوم جنة من النار وورد الحج أحد الجهادين أو الحجة ثوابها الجنة وأمثال ذلك من الأوامر الاستحبابية فيقال إن لم تشمل الصبي مطلقات الأحكام الإلزامية شملته الأوامر النجبية ومقتضى شمول الاوامر الندبية شرعية العبادات الندبية الصادرة من وهنا اشكالان الاشكال الاول ان يقال ليست هذه الاوامر في مقام البيان من جهة حالات المخاطب من كونه صبيا بالغا عالما جاهلان وإنما هي في مقام بيان أصل محبوبية وأن الصلاة محبوبة في نفسها وأن الصوم محبوب في نفسه فإذا لم تكن في مقام البيان من جهتي حالاتي المخاطبي فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات شمولها للصبي وشرعيتي طيب نعم عموم الترغيب عموم الترغيب لكل ش... كل... كل واحد مجنون والعاقل والعالم ولا والجهان عاشوا ترغيب بعد لا مو خارج موضوع, عنه. خارج موضوع عنه ترغيب يجيب اوليه ولي ولي يجيب يخلي يصلي الوجه الثاني او المناقشة الثانية على فرض ان هذه المطلقات بعدين الجوال شيخ حسن سحنان درس الفقه درس الاصول بس درس الفقه زين على فرض ان المطلقات الاستحبابية في مقام البيان فقد يد حكومة حديث الرفع عليها بناء على أن مفاد حديث الرفع هو شنوه قلم التشريع ومقتضاه ألا تشريعا في حق الصبي وجوبا أو نجمان بل هو كالجدار نعم ولكن اجيب عن ذلك بان مقتضى ورود حديث الرفع ما عدم الامتنان مورد الامتنان عدم ارتفاع الخطابات الندبيه لان ارتفاعها في حقي خلاف الامتنان بلحاظ ان ذلك حرمان له عن الثواب وقد ناقشنا في ما سبق في هذه النكته واما لان ظاهر سياق حديث الرفع ان المرفوع به ما كان ثقيلا على المخاطب اما للتعبير بالرافع حيث قال رفع القلم عن فإن تعدية الرفع بعان ظاهرا في كون المرفوع ثقيلان او لانه وان لم يدل التعبير بالرفع على كون المرفوع ثقيلان الا ان مقتضى مناسبت الحكم للموضوع حيث اسند رفع القلم لمن الصبي والمجنون والنائم وظاهره أن الرفع عن هؤلاء لعلة الصباوة والجنون والنوم وما يكون هذه العناوين علة لرفعه بحسب المرتكز قلوا العقلاء ما كانشنو تكليفان او مؤاخذتان اذن فاحتفاف حديث الرفع بالمرتكز العقلائي الذي يرى ان هذه العناوين موانع واعذار عن الالزام والمؤاخذه لا عن كل خطابين فمقتضى ذلك اختصاص المرفوع بحديث الرفع بالالزام والمؤاخذة سواء كانت مؤاخذه دنيوية كالكفارة مثلا او اخرويه فتشمل الخطابات الندبية الصبي وعلى فرض الشك والاجمال حيث لا ندري ان مفاد حديث الرفع رفع علم التشريع او رفع الالزام فتاتي القاعده في باب العام والخاص من انه اذا كان لدينا خطاب عام وورد عليه مخصص مجمل وكان مجملا مفهوما بين الاقل والاكثار اقتصر في التخصيص على القدر المتيقن وهو الاقل ونفي تخصيص الاكثار باصاله العموم في العام وفي المقام لدينا خطاب عام وهو القائل الصلاة خير موضوع وجاء مخصص ولا نجري هل أن هذا المخصص رفع أصل التشريع أو رفع الإلزام فمقتضى إجمال المخصص الاقتصار الخارج عن العام على القدر متيقن وهو الإلزام والمؤاخذات وإذا شككنا أنه هل ارتفع أصل الخطاب وأصل الطلب أم لا تمسكنا باصاله العموم فتلخص من ذلك أنه إذا كانت المطلقات الندبية في مقام البيان من جهة حالات المخاطب صح التمسك بها لإثبات شرعية العبادات الندبية من الصبيب لكن هل ثبوت شرعية ندبياته يثبت شرعية الواجبات في حقه فإذا ثبت لنا أن الصوم المستحب شرعي في حق الصبي فهل يثبت بذلك أن صوم رمضان شرعي في حقه؟ وإذا ثبت لنا أن صلاة يوم الغدير مستحبة في حق الصبي فهل يثبت بذلك أن الصلاة اليومية شرعية في حقه ايضا فقد يقال بأنه إن لم يثبت الشرعيه بالأولوية فلا أقل. <تصفيق> نحن قاعدين نفتي. فلا أقل من الملازمة العرفية وأنه إذا كانت نافلة الظهر. إذا كانت نافلة ظهر شرعية في حقه فكيف لا تكون صلاة الظهر شرعية في حقه؟ وإذا كانت نافلة الفجر شرعية في حقه فكيف لا تكون صلاة الفجر شرعية في حقه؟ وإذا كان الحج المستحب شرعيا في حقه فلا وك... وهكذا السوائج هذا في كلام. بالملازمة العرفية ما نقول أولوية بالملازمة العرفية يعني العرف لا يحتمل هذا التفريق فتأمال هذا تمام الكلام في الدليل الثاني الدليل الثالث وهو العمداء الدليل الثالث ما ورد من الأمر ما ورد من الأمر بالأمر للصبي بالواجبات وهو عبارة عن صحيحه الحلبي يقول لنا الكتاب شيخنا جيبها لنا من الكافي صاحب الوسائل ذكرها مقطوعة صحيحه الحلبي في الكافي جيم ثلاثة صفحة أربعمائة وعشرة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إن نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم. ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا ووجه الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة وأمثالها ما ذكره سيدنا قدسه سره وهو يبتني على عناصر ثلاثة العنصر الأول إن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فأمر الولي بأن يأمر صبيه بالصوم أمر بالصوم فيكون الصوم محطا للآمر اذا فالصوم مأمور به يعني صوم الصبي مأمور به هذا العنصر الأول العنصر الثاني أن ظاهرة الرواية أن الصلاة المأمور بها الصبي هي نفس الصلاة المأمور بها البالغ ولا فرق بينهما إلا في الإلزام وعدمه وإلا هي الصلاة نفسها والعنصر الثالث ظاهر هذه الاوامر أن الصلاة المأمور بها الصبي على نحو صرف الوجود فإذا اجتمعت العناصر الثلاثة وفرضنا أن الصبي جنو صلى قبل بلوغه ثم بلغ والوقت ما زال باقيان فلا إعادة عليه. لماذا؟ لأن صلاته مأمور بها. بمقتضى أن الأمر بالأمر بالشيء أمر. ذلك الشيء. ولأن الصلاة التي أمر بها هي نفس الصلاة التي أمر بها البالغ. فتقع مكانها. ولأن المأمور به. صرف الوجود فلا يقبل التكرار فمقتضى العناصر الثلاثه اجزاء ما اتى به الصبي وان بلغ في الاثناء من صلاه او صيام هذا وجه استدلال سيدنا قدس سره بهذا الصنف من الروايات والملاحظة على الكبرى والصغرى أما الملاحظة على الكبرى فكما أفاد في المنتقى وغيره من الكتب الأصولية أن دعوى أن الأمر بالأمر, بالأمر بالشيء أمرٌ أول الكلام فقد يكون أمر الولي ملحوظا على نحو الطريقية وما هو محط الغرض هو فعل الصبي فيتم الاستدلال وقد يكون أمر الولي ملحوظا على نحو الموضوعية بأن أراد الشرع المقدس أن يكون الصديق آمرا بالصلاه وكان يأمر أهله بالصلاه نعم أن يكون الولي آمرا بالصلاه وكان يأمر أهله بالصلاه وكان عند ربه مرضيا فنفس الآمر هي في حد ذاتها مطلوبه وبالتالي فالغرض من الامر بالامر بالشيء مختلف باختلاف الموارد وليس عندنا ضابطه كليه نركز عليها فنقول الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء واما الصغرى هذا ردف طفى ريدا بس لازم نخلص فاذا قرانا الروايه ووجدنا فيها هذه العباره حتى يتعود الصوم ويطيق فقد يقال بان هذه العباره على أن الصوم الصبي تمريني وليس شرعيا أي أن الغرض من أمره بالصلاة والصوم التدريب والتمرين لا أن الصلاة والصوم شرعية في حقه فإن قل لو أن هذه العباره ذكرها الإمام في آخر الرواية لكانت تعليلا للأمر فيستفاد منه أن العبادة تمرينيه لكن الإمام ذكرها بعد التشقيق حيث قال بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فلعل المنظور في هذه العبارة أنهم إنما جاز لهم الإفطار إذا غلبهم العطش حتى شنو؟ يتعودوا على الصوم وإلا لو منعناهم من الإفطار هربوا. لهربوا من الصوم وتركوه فهذه العباره تعليل لجواز الافطار اذا غلبهم العطش وليست تعليلا لامرهم بالصوم كي يقال بان المامور به تمريني لا شرعي الا ان يقال حيث يحتمل عرفا عودها لاصل المطلب فالنتيجة أن الرواية مما احتف بما يصلح للقرينيه عليه والخطاب المحتف بما يصلح للقرينيه عليه شنوه مجملون فلا ظهور في الرواية في أن العبادة شرعية لاحتمال كونها تمرينيه والحمد لله In ما في اولويه بس مو على صلوات لا Inda sabbt sharriet de Aamr Nadjbi, sabbt sharriet de Aamr Lojubi. Mo nafsel moeizong. Inda naflet de Fajr Mesthabe bi haq. Bessle de Fajr Mesthabe. Adam uchman. Culli naflet bi salat Fajr Maa culli. Culli naflet de zor, bess de zor Maa culli. السلام السلام يا ابن الكرام العكس ما ادعي ادعي هذا السلام سيدنا هنيئا لكم سلام سيدنا محمد هنيئا لكم سلام سيدنا محمد هنيئا لكم سيدنا محمد لكم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 Eerst even de So المحلي هذا الرابع